يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أرسل رسول له بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها Nusrun min Allahi wa fathun qariib Wabashir ilmu'minini Ya ayuhal ladzine amanu Koonu وأنصر الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وتفر الطائفة